Allah səmiyyə bəcəyir Al-əzhinə yuzahirun minnkum minn nisəyihim ma hün əmməhətihim ən əmməhətuhum əllə əllə əllədənəhəm əllə əllədənəhəm كَرَمًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّسَّ. ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطَعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ İnnə alləzhinə yuhaddun alləhə və rəsuləhə kubitəu kəma kubitələzhinə min qabələhəm və qədən zəlnə áyət bəyəniyyətə və ləkəfirinə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 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن مَن نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 تَنفَصَدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تنفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 İstəşvəz عليهم الشyطan, fəənzə həm dhikrə Allah. Auləyək hizb الشyطan, aða ələ ən hizb الشyطan həm ələ ələk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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله ولهم